Tack för att سكتيني أواجد السير قنف الموجع أبحر تاني سكتيني أواجد السير قنف الموجع أبحر تاني بعد العصف الشدد وردت شلت أحزاني مشيت وحداني بعد العصف الشدت وردت شلت أحزاني مشيت وحداني وليه ستيني أوايب هالسين I dag i dag i bäckber färha Och den lämnen i sabahen I dag i i وعد الليل بصباح جوالي ليه هالخطوة معاك يومادي ليه هالخطوة معاك يومادي تبرس الكوما دلقاني حفظ معاك يا أحسن زولا عظل عدة سنين ويهادي أنا حظ ماك يا أحسن زولا عظل عدة سنين ويهادي قلت سبيلي أوايب هسين Min ba mo sabba kul mi kaseer sabran alati asr min Le sin shop, då Le sin shop, då låt mig dära dig. Ussak serabl, zaman al ikat, تتيني <تصفيق> البحر لا انا لهنجيك تجيني <تصفيق> عامل وتتيني البحر لا قول انكك برئامن وتتيني البحر لا العادي Bränn i år, vädj din, albahr al-ghadir. Ole al-ghadir, bränn i år,